భూతకాలం నాలుగు చదవడం نيني چديوان لقد قرات للتو لقد قرات نينو نولا موتن چديوان لقد قرات كل الروايه لقد قرات كل الروايه اردم چيسكونوتا يفهم يفهم نينو اردم چيسكونانو لقد فهمت للتو لقد فهمت نين மொத்தம் పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص సమాధానం చెప్పుట యుజిబ్ యుజిబ్ నేను చెప్పాను لقد اجبت للتو لقد اجبت. لانه اني प्रश्नలకు సమాధానం చెప్పాను. لقد اجبت على كل الاسئله. لقد اجبت على كل الاسئله. 나카디 తెలుసు 나카디 తెలుసు. انا اعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. انا اعلم هذا. لقد علمت هذا. نينو اديراسانو نينو اديراسانو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا نينو داني فينانو نينو داني فينانو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا నేను దాన్ని తెచ్చాను నాకోసం దాన్ని తెచ్చాను انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا నేను దాన్ని తెస్తాను నాకోసం దాన్ని తెస్తాను انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو. نيني داني كونتانو نيني داني كوننانو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا نيني داني آسيستونا نو نيني داني آسينتانو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا اتوقع هذا لقد توقعت هذا نينداني فيبريستانو نينداني فيبرينتانو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا ناكادي تيلسو ناكادي تيلسو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا